م ن ف س ش ي ئ ا و ل ا ت ج و ن إ ل ا ما كنتم ت ع م ل و ن إن أ ص ح الاسلاميه ب ا ج ن ة أ ز و ا ج ه م في ظلال على ا ل أ ر ا ئ ك متكئون لهم فيها ف ا ك ه ة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم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 شيطان إنه ل ك م ع د و مبين و أ ن ع ب د و ن ي ه ذ ا ص ر ا ب م س ت ق ي م و ل ق د أ ض ل ا م ي ه جبلا كثيراً أفلم كثيرا ك ت ولقد ن و ا ت ع ق و و ن ل اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون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 ش ر ك ل الهدى شركه د ع و ي ن ل ي ن ذ ر من كان ح ي ا ويحق ا ل ق و ل على ا ل ك ا ف ر ي ن